إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاخْتَافَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ تُبَاهَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ قَهَّارٌ أَلَمْ قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق.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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرحون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم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 وإذا مس لنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله, لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقاهما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 تَغْدُو مَا سِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُل لِّلْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ سَوْطِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرخ من فوقها غرخ مبنية تجري من تحتها لنهار وعد الله لا يخلق الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأنل الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولا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 ناسِ في هذا القُرآنِ مِن كلّ مَثَلِلَّ عَهُم ييتذكررونَ قُرآن الن رَبًا غيرَ بع وَجَِّ عَهُم ييتقون بَرَضَ اللهَّهُ مَتَلَ الرَجًُا فيِيهِ شرَكان أمتَشاكِسونَ وَجًُا سَلًََا لرَجلُ هل يََْوان مَثَل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يَوْمَ القيامة عند ربكم تختصمون فمن الظلم ممن كذب على الله وَكَذَّبَ بالصدق إذ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 ذلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ الله بكاف عبده؟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 مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُلْ فَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَرَادَنِي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 أَنَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى لَمْ تُسْحِينَ مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 وَلَوْلَّنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاتَّدَوْا بِهِ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ لا يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جنب الله ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني او تقول لو ان الله هداني لكنتم من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا رَبَّ إِلَّا هُوَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُضِلَّكَ أَوْ يُهْدِيَكَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 ما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام وَشقَةِ نَ ررضُبِلُور رَبِّهَا وَوضِعًا الكِتابابُ وَج أَبِ النَّب إَِ وَالشّهَدَ وَقضَ بَنَهُم بالِالحََّّ وَقضِيَدَنَهُم بالِالحَقِّ وَهُم لا يُظَّمُون وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَرَّ اتَّقِ إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ خيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فُتِحَتْ بَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا لَنَا نَعِيمًا تَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فنعم أجر